يليتني طلبا في أرض دماجي تحت الشجيرات من سد ومن ساج ما في المواطن أروض يستريح بها قلب المعنس وآرضات دماجي تضيق نفس بما فيها إذا سكنت لغير وادك في دجورها الداجي دمع جو قلبي انا كالطير في قفص في بلدتي وسراج غير وهادي في بلدتي وسراج غير وفي رحابك مثل الطير منتقلا بين الأزاهير من تاج إلى تاج دمع جو ما انا الا طائر مرد على بساتينك الخضراء أبراجي ظلال أشجارك الخضراء مرحة بالروح القبيها بها غياتي بهاجي كأننا الرمل فيك صيغ من ذهب معارجا للعلاو سيجد باجي دماج إن فتني مخث لديك فلم يفوتني تاجه أزوه من رياض القلب في صحر كفلق فلق ص ضوء ومن بطل بطل